أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة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 فَانكِحُوا مَا طاب لكم من النساء مثنا مثنا وثلاث وارباع فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمالكم ذلك أدنى أن لا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة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 فَوَارْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاهَةَ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 فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتق الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا ليتما ظلما إنما يأكلون في بطونه إبن را وس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 فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا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 عَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا فَإِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا فَأَعْرِطُوا عَنْهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ تَوَّابًا رَّحِيمًا إِنَّمَا التَّوبَةُ عَنَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالًا ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ فَأُولَئِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْأَنْفُسَ وللذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا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 فإن كرهتمون فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وَإِنْ أَرَدْتُمْ مُسْتَبِدًّا لَزَوْجٌ مِّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ نِفْقًا طַَّرًا فَلَا تَأْخُذُوهُ مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا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 إنه كان فاحشة ومقتى وساء سبيلا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 وأمهات نسائكم وربائكم التي في حجوركم من نسائكم من نسائكم التي دخلت بهن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 إن الله كان غفوراً رحيماً والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمالكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين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 فَكِحُوهُ النَّبِيَّ إِذْ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أُجُرَهُ محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإذ أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبر خير لكم والله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 يا أيها الذين آمنوا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 ما فَسَوْفَ نُسْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَانِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا إِن تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا نُهْنَعَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلًا كَرِيمًا وَلَا تَتَمَنَّوْا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 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَثِيرًا وإن خفتوا شقاق بينهما فبعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها يريداصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا واعبد الله ولا تشركوا به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 وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ بِهِم عَلِيمًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّهِ وَإِنْ تَكُ حَسَنَةً وَيُؤْتِ مِنْ لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا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 لَا تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جنبا إِلَّا عَابِرِي سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أَوْ جاء أحد منكم من الْغَائِطِ أو لَامَسْتُمُ النساء فلم تجدوا مَاءً مَا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 ويقولون سمعنا وعصينا وسمع غير مسمعين وراعنا لين بألسنتهم وراعنا لين بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وسمع وظن لكان خير لهم وأقوى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 من قبل أن نطمس وجوها فنرد على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السد وكان آل رَّبِّ مَفْعُولًا إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَيْضًا الشَّرَكَ بِهِ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثماً عظيماً أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا أَنظُوا كَيْفَ يَفْتَغُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبِ وَكَفَى بِهِ إِثْمًا مُّبِيْنًا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيله. أَلاَ إِنَّ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا أَمْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الْمُلْكِ فَإِذَا لا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِ لقد آتَيْنَا ال ابراهيم الكتاب والحكمه واتيناهم ملكا عظيما فمنهم من امن به ومنهم من صد عن وَقَفَّ بِجَهَنَّمَ سعيرا. إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا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 بدل لهم جلودا ويرها ليذوق العذاب إن الله كان عزيزا حكما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سيدخلهم جنات تجري من تحتها الأدناه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 إن الله يأمركم أَنْ تؤدوا الأمانة إلى أهلها، وإذا حكمت بين الناس أن تحكموا بالعدل. إن الله نعمة يعظكم به. إن الله كان سميعا بصيرا. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والولي الامر منكم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 فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم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 وَقُلْ لَهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلًا بَلِيْغًا وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم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 ما فعلوه إلا قليل منهم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 الله عليهم فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين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 قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِنْ لَمْ أَكُمْ مَعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ أَلَمْ لَمْ تَكُمْ بَيْنَكُمْ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 الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها وجعلنا من دونك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا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 لا تظلمون فتلا اينما تكونوا يدركم الموت اينما تكونوا يدركم الموت ولو كنتم في بروج شيء ذا وإنت صبهم حسنات يقولون هذه من عند الله وإنت صبهم سيئات يقولون هذه من عندك قل كل من عند الله فما لها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 وأرسلناك لمن ناس رسلا وكفّ بالله شهيدا من يطيع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيذا ويقولون طاعا فإذا برزوا من عندك بيّة طائفة منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلاً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 ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه بدنهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا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 Meetin'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 أ أَن أن مَنْ من أضل الله و من يضل لله فلم تجدوا سبيلا وَادوْنَوْ تكفرونَ كَمَا كفروُ فَتَكُونُونَ سَوَاءً فَلَا تَتَّخِذُ مِنْهُمْ أُولِيَاءَ أَحَدَّا يُهَاجُرُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ سَقِفْتُمُوهُمْ وَأُولَئِكُمْ جَعَلْنَا لَكُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطَانًا مُبِيْنًا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَآًا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 وإن كان من قوم بينكم وبينهم مساكم فدية مسلمة إلى أهله فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمن فما لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا وعضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما يا أيها الذين آمنوا إذا عرضت في سبيل الله فتبينوا فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقايلكم السلام لستم أمينا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغامر كثيرة كذالك كونتم من قبل فمن الله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 وَكَانَ اللَّهُ رَفُورًا رَحِيمًا إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّ أَهْمُ الْمَلَائِكَةُ غَالِمِينَ أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضَعَفِينَ فِي الْأَرْضِ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة ألم تكن أرض الله واسعة فتُهاجر فيها فأولئك مأوى جهنم وساءت مصيره إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يَهْتَدُونَ سبيلا فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا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 وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلَا تَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَاسْمَحُوا لَهُمْ وَالدَّالَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ عَنْ أَسْمَحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدًا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن كان بكم أذن من مطر أو كنتم مرضا أو كنتم نرضا أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد لكافرين عذابا مهينا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 إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهِ وَلَا تَكُلِّ الْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللَّهِ إن الله كان غفور رحيماً ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيماً يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم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 ومن يكسب اثما فانما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه او اثما خطيئه او اثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة من أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضونك من شيء What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 وَمَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا بِغَضَبٍ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ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 وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ بَعِيدًا إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا آلِهَةً إِنَّهَا يَدْعُونَ إِلَّا مريدا لعنه اللَّهُ وقال لا أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولا أضلّنهم ولا أمنّنهم ولا أمرنهم فلا يبتّق ولا امرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرا بينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندقلهم جنات تجري من تحتها الأدهار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 ولا يظلمون نقيرا ومن أحسن دينا من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 وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ تَمَنِّي النِّسَاءِ في يتام النساء التي لا تؤتونهن ما كتب لهم وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتاما بالقسطة وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليماً وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَيْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأَحْضَرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا وَإِلَى امْرَأَةٍ خَافَت مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا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 فلا تميلوا كل المين فتذروها كالمعلق وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان وفورا رحيما وإن يتفرقا يغني الله كل من سعته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 وَمَن يَكْفُ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معه حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا الذين يتعبصون بكم فان كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ولم نعكم من المؤمنين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 ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من اتُريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا ان المنافقين في الدعك الاسفل من النار ولن لا تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين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 إن الذين يَكْفُرُونَ بالله ورسله ويريدون أَن يُفَرِّقُوا بين الله وَرُسُلِهِ ويقولون لنؤمن ببعض ولنتفر ببعض ويريدون أي يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ولم يفرقوا بين أحد منهم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 فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بايات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غُلظ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 وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا فبِغُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ وَبِصَدِّهِمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْرَهَهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِ باطل وأعتدنا للكافرين من عذابا أليم لكن يعسقون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أُنزل إليك بما أُنزل إليك وما أُنزل من قبلك والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجرا عظيما إنا أوحينا إليك كما أوحينا كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده وأوحينا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 وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكِيمًا رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ لَأَنَّ لَهُ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةً بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ لَكِنِ اللَّهُ يَشْهَدُ بِمَا أَنْهَىٰ أَزَلَ إلَيْكَ أَزَلَهُ بِعِلْمِهِ وَالْمَلَائِكَةُ يَشْهَدُونَ وَكَفَأَ بِاللَّهِ شهيدا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 بِكُمْ وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطاً مستقيماً يستفتونك قُلِ اللَّهُ يُفْتِكُمُ في الكَلَالَةِ إِنَّمَرَ أُنْهَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتُ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِلَّا مَنْ يَكُلَّهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَ ثَنَّيْنِ فَلَهُ مَثْلُ ثَالِمٍ تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إخْوَةَ الرِّجَالِ وَنِسَاءٌ فَلِلزَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُوسَيِينِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَظْلُمُونَ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ